تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما واعد لهم كريما يا ايها النبي اننا انك شاهد ومبشر ونذير يا انه الذي انا ارفعك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُصَعِّرْ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أذاهم وتوكل على الله ودعاهم وتوكر على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ وما ملكت يمينك يا ايها الذي انا احل لك ازواجك اللاتي نسيت ذورهن وما ملكت يمينك مما افاء عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه وما لنكث ثمينك مما يُورِثْكَ وَبَنَاتِكَ وَخَالَاتِكَ اللَّاتِي هَجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْنُمٌ مُّؤْمِنَةٌ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ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 عالين وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما